ويغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وان أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وان شر الأمور محدثاتها وان كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ففي هذه الآية العظيمة والتي تليها يبين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين كيف يكون السبيل الصحيح وكيف ينبغي أن يصنع المؤمن في حياته فيجب على المؤمن أن يغض بصره عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى والله عز وجل قال قل أيام محمد للمؤمنين الذين آمنوا بالله رب العالمين وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضوا أبصارهم, يغضوا أبصارهم عن ماذا فالذي يغض البصر عنه ها هنا محذوف لإفادة العموم فكل ما حرم الله رب العالمين النظر إليه فيجب على المؤمن أن يغض بصره عن النظر إليه كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه فواجب على المؤمن أن يغض بصره ولا ينظر إليه فالله رب العالمين يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أي غض البصر عن الحرام عن مفاتن المرأة والنظر لها بشهوه وعن غير ذلك مما حرم الله رب العالمين هو سبب لزكاة القلب وطهارة النفس ثم بين الله رب العالمين للمؤمنين فقال إن الله خبير بما يصنعون فكل ما يصنعه المؤمن فالله خبير به والخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور وأسرار الأشياء فالله رب العالمين يعلم عينك أين تنظر؟ ولما تنظر؟ لحرام تنظر؟ أو لشهوة تنظر؟ أو لفتنه تنظر؟ فالله رب العالمين يعلم ذلك كما قال سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالله رب العالمين خبير بأسرار الأشياء وخبير بدقائق الأمور فالخبير هو الذي يعلم الباطن والسر أي كأن الله رب العالمين يقول لنا إذا نظر العبد إلى شيء يزعم أنه ينظر نظرا مشروعا فالله رب العالمين يعلم نيته ويعلم قلبه يعلم هل ينظر حقا نظرا مشروعا أم ينظر نظرا حرمه الله رب العالمين فكل نظر لمرأة أجنبية بل وغير أجنبية بشهوة إلى مفات المرأة هو مما حرم الله رب العالمين فلا يحل للمؤمن أن ينظر إلى أي مرأة بشهوة سواء كانت أجنبية أم كانت محرمية لأن هذا لا يرضي الله رب العالمين وقد أمر المؤمنين أن يغضوا أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم لأن ذلك من أسباب زكاة المؤمنين وزكاة المجتمع وبين هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى مسلم في صحيحه أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أن الرجل يسير في طريقه وهو لا ينظر فإذا به يلتفت ذات مرة أو يرفع عينه أو بصره فتقع على امراه من الأجنبيات سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما رواه أحمد وأبو داود قال إنما الأولى لك والثانية عليك أي إذا فجئت بامراه في طريقك فوقعت عينك عليها فلك النظرة الأولى التي لا تملك التحكم فيها أما الثانية التي تكون بإرادتك وباختيارك فهذه عليك وأنت محاسب عليها من الله رب العالمين وهذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمثل علي بن أبي طالب وجرير بن عبد الله البجلين وغيرهما من أصحابه الذين هم صفوة الناس إيمانا ودينا وعلما وتقى فإذا نهي هؤلاء الأفاضل الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهى أمثالنا عن مثل هذه النظرات من باب أولى واحرى وما تحرش رجل بامرأة ولا زنا رجل بامرأة إلا وكان مقدم ذلك وأوله النظر إليها ثم لافتتان بما في بدنها مما جعله الله فيها فلولا أنه نظر إليها ما تحرش بها ولا اعتدى عليها ولا فعل معها ما حرم الله فأول سياج وأول حصن يحمي المؤمن من ارتكاب ما حرم الله رب العالمين وأن يغض بصره عما حرم الله عز وجل عليه وتأمل في الإسلام العظيم كم هو عظيم هذا الدين كم هو عظيم هذا التشريع وإنك لن تستطيع أن تجد ما في الإسلام في أي تشريع آخر لأن الإسلام يخاطب القلوب والنفوس والذي يحاسب والذي يحصي ويجازي هو الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فكم من إنسان يفعل حراما ويفعل أمرا جرمه القانون إلا أنه يستطيع بالدهاء والمكر أن يفلت من عقاب القانون ولكن كيف له أن يفلت من عقاب الله رب العالمين إن أول أسبابي شيوع الخير والسلامة في مجتمعات المسلمين وقلة أمثال هذه البلايا هي خشيه الله رب العالمين وهي الخوف من سؤال الله جل جلاله سبحانه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين هم اسلم الناس قلوبا اياكم والجلوس في الطرقات اياكم والجلوس في الطرقات فقال الصحابه يا رسول الله مجالسنا وما لنا منها بض لا بد ان نجلس في الطريق ربما لقضاء حاجه أو لانتظار قادم أو لمصلحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه فقال الصحابة رضي الله عنهم وما حق الطريق يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي, والنهي عن المنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر المؤمن أن يجلس على الطريق لأن الجلوس في الطرقات مضنة الفتنة بالكلام على الناس والنظر إلى ما حرم الله رب العالمين وغير ذلك فقال الصحابة رضي الله عنهم لا بد لنا من الجلوس في الطرقات يا رسول الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولنا ولجميع المسلمين إلى قيام الساعة أن للطريق حقا في الإسلام وللطريق حقا على المسلمين أما حق الطريق فاربعه أمور أولها واولاها غض البصر ولا تظنن أن غض البصر في الطريق هو عن النساء فحسب فقد يجلس الرجل في طريق مثلا ويكون أمامه بيت من بيوت المسلمين أو من بيوت النصارى أو اليهود لأن هؤلاء لهم ذمة وهذه الذمة تستوجب أن يكون لهم حقا فلو أن المسلم جلس في طريق وأمامه بيت من بيوت الناس من المسلمين أو غيرهم فلا يحل له أن ينظر فيه لأن في البيوت عورات الناس والناس في البيوت يتصرفون بنوع من التسامح والتساهل والتهاون لأنهم في بيوتهم فلا يحل للمسلم إذا ما جلس على الطريق لمصلحه أو لحاجه أو لعمل أو لغير ذلك أن ينظر إلى النساء أو ينظر إلى عورات بيوت المسلمين فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم غض البصر هذا أول حقوق الطريق على المسلمين إذا ما أرادوا أن يجلسوا هذا في قانون الإسلام العظيم أن يحفظ المسلم حقوق اخوانه من المسلمين فلا يعتدي عليهم حتى بمجرد النظر فالإسلام يمنع المسلم ويحرم عليه أن يعتدي على حقوق إخوانه بمجرد النظر إلى ما حرم الله والنظر غالبا ما يستتبعه الشر والوبال قال ابن القيم رحمه الله أن الزنا أوله نظره ثم خطرة ثم فكرة ثم شهوة ثم عزيمه وحرام فليجل هذا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم وحرم القرآن العظيم أن ينظر الرجل إلى المرأة بشهوه أما إن كان هناك مصلحة وضرورة أن ينظر الرجل إلى المرأة فالإسلام يجيز هذا ويبيحه فالإسلام دين وسط بين الإفراط والتفريط بين الغلو والتقصير فإذا ما كانت هناك مصلحه أو داع أو سبب من أجره ينظر الرجل إلى المرأة فالإسلام لا يمنع هذا أما إذ لم تكن هناك مصلحه فلا يحل للمسلم أن ينظر للمرأة الأجنبية ولا يجوز, لها أن ينظر ولا يجوز له أن ينظر لها بشهوة كما يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل بشهوه أيضا لان الله رب العالمين قال وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يغضضن من ابصارهن فالاسلام هذا الدين العظيم حرم اول اسباب حرم اول اسباب واول طرق الوقوع في الزنا والتحرش وغير ذلك بتحريم نظر الرجل الى المراه الاجنبيه ونظر المرأة إلى الرجل إذا ما كان ذاك بشهوة وفتنة وقل أن يسلم الإنسان إذا ما نظر إلى امرأة من فتنة وشهوة كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى علي بن أبي طالب وجرير بن عبد الله وينهى غيرهما من خيرة أصحابه أن ينظروا إلى النساء كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان خلفه رديفه على دابته الفضل بن العباس فراى الفضل ينظر إلى امرأة فحول وجهه حتى لا ينظر إليها وهذا النظر كان بحضره رسول الله وفي حرم الله رب العالمين وفي موسم الحج ورغم هذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الفضل بن العباس وهو خلف رسول الله يمس بدنه بدن الرسول خشي عليه من الفتنة ومن أسبابها فحول وجهه فقل ما بل نادرا ما ينظر رجل إلى امرأة بغير شهوة وبغير فتنة لذلك لا يجوز للمسلم. أن ينظر إلى المرأة الأجنبية مسلمة كانت أو غير مسلمة بشهوة لأن الله عز وجل حرم هذا كذلك منع الإسلام العظيم من الأسباب الموجبة للوقوع في هذا الحرام فمنع المرأة أن تخضع بالقول للرجل والخضوع بالقول أمر معلوم معروف هو أن تلين المرأة في الكلام للرجل وأن تكلمه كلاما فيه فتنة أما الكلام الذي لا فتنة فيه فلا يحرم قال الله رب العالمين لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن اطهر النساء وأشرف النساء قال لهن تبارك وتعالى في القرآن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فلا يحل للمرأة أن تخضع بالقول للرجل ولو كانت في الصلاح والديانة ما كانت ولو كان هو في الصلاح والدين ما كان فنساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلمنا فمع مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وحمزة وأمثال هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أشرف النساء واطهرهن ومن يكلمه من الرجال هم خيرة الناس وأفضل الناس ورغم هذا أمر الله رب العالمين نساء المؤمنين الا يخضعن بالقول فلا يحل للمرأة أن تكلم الرجل كلاما فيه خضوع وفتنة لأن هذا فيه من الشر والفساد ما فيه ثم قال تعالى وقلنا قولا معروفا فإذا تكلمت المرأة بكلام لا فتنة فيه ولا خضوع فيه فهذا لا شيء فيه ولا يحرمه الله بل إن هذا أمر لا يمكن أن يمنع أبدا. إذ كيف تمنع المرأة من كلام الرجال وهذا أمر لا يكون ولا يستقيم فعلى هذا الإسلام حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة بشهوه كما حرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل بشهوه ومنع المرأة أن تكلم الرجل كلاما فيه خضوع وفيه فتنة وفيه ما فيه مما يعلم الناس كل هذا سدا لأبواب الشر والفساد حتى لا يرى في مجتمعات المسلمين ما يرى فالإسلام هذا الدين العظيم حفظ الحرمات وحفظ حقوق الناس وصان المجتمعات وصان البيوت ولو أن المسلمين عملوا بما أمرهم به رسول الله ما رأيت في حياتهم ما تسمع وما ترى ولكن الناس لما حادوا عن شرع الله رب العالمين وتهاونوا بما حرم الله تعالى بدأ الشر يظهر فيهم ضعيفا ثم يقوى شيئا فشيئا حتى يصير ظاهرة عام في مجتمعات المسلمين والشر إذا صار ظاهرة عام فهذا إذان بغضب الله رب العالمين وبنقمته تعالى قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس لا تدركوهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لا تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا فالامراض التي تظهر في الناس ولم تكن في أسلافنا الناس اليوم يشكون من أمراض عدة لم تكن في أسلافهم الذين مضوا هذا يرجع إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إظهار الفاحشة وإعلانها وفشوها في مجتمعات المسلمين فمعنى هذا أن الفاحشة والشر إذا فشى في الناس وكثر وانتشر عمهم العقاب من الله تعالى ويدل على هذا أيضا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام من نومه ذات يوم ثم قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا ويأجوج ومأجوج إذا ما خرجوا في الأرض وإذا ما نزلوا على الناس فإنهم يقتلون الناس مقتلة عظيمة ويملؤون الأرض شرا وفسادا يمرون على البحيرة بحيرة يشرب أولهم منها فإذا جاء آخرهم ليشرب قال قد كان هاهنا ماء أي أنهم من كثرة عددهم يشربون بحيرة ماء كاملة بل ولا تكفيهم ينزل المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام شاهدا عدلا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر إلى يأجوج ومأجوج فيرى أنه لا قدرة له على قتاله فينادي ربه تعالى كيف الخلاص من هؤلاء فيقول الله رب العالمين له حرز عبادي إلى الطور إلى أرض الطور أرض سيناء أرض الكنانة مصر المباركة هي السلامة والأمان من يأجوج ومأجوج هي دار السلام فإذا كانت مكة والمدينة هي الحصن من المسيح التجال فالطور سيناء كنانة مصر هي الحصن والسلامه من يأجوج ومأجوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتحل اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا وحلق بين اصبعيه فقالت له زوجته أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث فإذا صار الشر والفساد ظاهرة عامة في مجتمعات المسلمين فهذا ايذار بهلاك الله للناس نسأل الله السلامة والعافية والرحمة والمغفرة إنه هو أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله ادى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الامه وكشف الله رب العالمين به الغمة وبعد فإن الإسلام العظيم وضع الضوابط ووضع الموانع التي تمنع من انتشار الشر في مجتمعات المسلمين ولا يزال الخير باقيا في امه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال امتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره أي أن الخير باق وباق بقاء عظيما في أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قيام الساعة ولكن الشر يهجم احيانا على المسلمين فإذا ما هجم عليهم فينبغي عليهم أن يتنبهوا له وأن يحذروا منه وأن ينهوا عنه حتى لا يصير الشر ظاهرة في مجتمعات المسلمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفاظا على هذه الامه وحرصا على سلامتها وحرصا على أن يبقى الخير فيها وأن ينزو الشر منها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال ابن عمر نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير الرجل بين امراتين فهذا الحديث وما في معناه يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الرجل أن يختلط بالنساء من غير حاجة ولا مصلحة لأن الاختلاط بهن يسبب النظر إليهم ثم قد ينشا عن ذلك ما ينشا مما حرم الله رب العالمين لاجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره قال خير صفوف الرجال في الصلاه اولها وشر صفوف النساء في الصلاه اخرها اولها فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن خير صف من صفوف الرجال في الصلاة في الأجر والمنزلة هو الصف الأول حتى قال صلى الله عليه وسلم لو تعلم أمتي ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول في الصلاة فهذا الصف الأول في الصلاة له المنزلة العظيمة الجليلة عند الله رب العالمين هذا بالنسبة للرجال أما النساء فخير صفوف النساء آخرها لما؟ لأن آخر صف من صفوف النساء ستنصرف المرأة منه قبل أن يخرج الرجال من المسجد فلن تختلط بالرجال فلا تراهم ولا يرونها فتسلم ويسلم من فتنتها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على المسلمين الوقوع في الفتنة حتى وهم في الصلاة فأمر المسلمين وبين لهم وحسهم وشجعهم أن يحرصوا على الصف الأول لأنه خير الصفوف وأبعدها عن النساء والفتنه وحس النساء أن يلزمن الصف المتأخر لأنه خير صفوفهن وأبعده عن الفتنه هكذا هو الإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع الشر قبل أن يقع ويحذر من السوء قبل أن يكون ألا ترونه صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج قبل أن يراهم المسلمون حذر من القدرية قبل أن يسمع بهم المسلمون حذر من الشيعة الرافضه لما قال لعلي يا علي يهلك فيك مبغض قال ومحب غال حذر من الشيعة كما حذر من الناصبة هؤلاء وهؤلاء قبل ان يظهروا لان الوقاية خير من العلاج كما استقر على هذا اجماع الاطباء ان وقاية المريض قبل ان يمرض اسهل وخير من علاجه بعد ان يمرض فالإسلام يقي المسلم قبل أن يقع في شراك الشر هكذا هو الإسلام الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر المسلم أن ينظر نظرا محرما وحذر المرأة أن تتكلم كلاما فيه خضوع وفتنه كما حذر المسلم أن يختلق بالنساء من غير مصلحة ولا حاجة فإن كانت مصلحه وحاجة فعليه أن يغض بصره وعليه أن يحفظ دينه وأن يتق الله ربه على المسلم أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل ومن أطلق بصره في الناس أطلق الناس أبصارهم فيه من أطلق بصره في نساء الخلق أطلق الخلق أبصارهم في نسائه ومن حفظ نساء الناس حفظ الله رب العالمين نساء قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك من حفظ الله في نساء المسلمين حفظ الله رب العالمين نساءه من أمسك عينه وأمسك لسانه وأمسك يده عن نساء الناس حفظ الله رب العالمين نساء لأن الجزاء من جنس العمل ومن أطلق يده وعينه ولسانه أطلقت أيدي الناس وأعينهم وألسنتهم في نسائه نسأل الله السلامة والعافية عباد الله إننا في مثل هذه الأيام ولم يبقى على رمضان إلا أيام خلائل وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين وينادي مناد من قبل الله رب العالمين علينا على أهل الأرض قائلا لنا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر رمضان لله رب العالمين في كل ليلة فيه عتقاء من النار رمضان للمسلم, للمسلم في كل يوم عند فطره دعوة لا ترد رمضان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فعليك أن تستقبل هذا الشهر المبارك بتوبة إلى الله رب العالمين مما تقترف يداك وكلنا ذو ذنوب وكلنا ذو أخطاء ومن يسلم من الذنوب ولم يسلم منها أنبياء الله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يضأن على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر من ماذا؟ من تقصير يقع فيه صلى الله عليه وسلم لا من ذنب بمعنى الذنب, الذي بمعنى الذنب الذي يفهمه الناس بل هو تقصير منه صلى الله عليه وسلم يستوجب المغفرة فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم سبعين مرة فما بالنا لا نستغفر ولا نتوب ولا نرجع إلى الله رب العالمين انظر في نفسك كما يجب علي أن أنظر في نفسي فيستخرج كل واحد منا ما في حياته من ذنوب إن كان من لسانه وإن كان من عينه وإن كان من يده وإن كان من قدمه ان كان في طعامه أو كان في شرابه أو كان في لباسه أو كان في ماله أو كان في ولده فالرجل قد يذنب في حق ولده وقد يذنب في حق امراته بل قد يذنب في حق البهيمه العجماء ويدخل بسببها النار كما قال رسول الله ان امراه دخلت النار في هره انظر في نفسك وانظر في ذنوبك واقبل على ربك وتب إليه قبل ان ياتي رمضان فتستقبله تائبا منيبا مخبتا صالحا فالنفس إذا أردت أن تتوب من ذنب قد استمرت عليه زمنا لا تتوب فيه بين عشية وضحاها بل إن العبد يتوب ثم يضعف ويرجع إلى الذنب ثم يتوب ثم يضعف ثم يتوب حتى تستقيم له التوبة قال الشيطان لله تبارك وتعالى لما فرضه من الجنة قال له وعزتك وجلالك لو يمنهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم فرد الله رب العالمين عليه فقال وعزتي وجلالي لا لهم ما داموا يستغفرونني فلا تقنط من رحمة ربك جل جلاله واستغفر ربك عز وجل مرة ومرة وكلما غلبتك نفسك وغلبك هواك وغلبك شيطانك على الذنب فعد وتب واستغفر ربك تبارك وتعالى حتى تستقيم التوبه فان الله يحب التوابين كما قال في القران وان الله تعالى يفرح بتوبه عبده اذا تاب اليه فاستقبل هذا الشهر الكريم بتوبة يحبها الله ويفرح بها تبارك وتعالى حتى إذا ما دعونا ربنا سبحانه في هذا الشهر المبارك أن يحفظ مصر وأن يؤمنها أن يحفظ بلاد الإسلام استجاب لنا وتقبل دعانا لأنه أحبنا لتوبتنا ولأنه فرح بنا لتوبتنا عباد الله إن المسلمة ويجب عليه أن ينظر حوله أن ينظر فيما يجري في العراق التي على مشرفه حرب أهلية سيهلك فيها القاصي والداني والسني والشيعي والمسلم والنصراني حرب أهلية ستأتي على خير البلد كما كان الأمر في سوريا ولبيا على مشارف ذلك والله أعلم بما سيكون في غيرها من بلاد الإسلام إذا رأيت هذا فاحمد ربك على ما أنت فيه من نعمة الأمان ونعمة الأمن وهي من أجل نعم الله علينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فلما يهدف الناس بسقوط العسكر لما ذلك لما هذا عباد الله فلنحمد الله على ما نحن فيه فإن العبد لا يعرف قدر الصحة إلا إذا أبصر المريض وإن الناس لا يعرف قدر الأمان إلا إذا رأوا الخوف إذا رأيت الأسر تفزع في العراق تاركة ديارها وأرضها وبلادها لا تحمل في أيديها إلا أسواب تسطر الأمثال وكأنهم يساقون إلى القبور أحياء يخرجون إلى غير وجهه إلى غير سبيل لا يعرف الوالد وبيده طفل صغير إذا سأله إلى أين المصير لا يعرف الوالد جوابا الأم يستبد الخوف بقلبها وتخرج الدموع هطاله من دفولها لا يعرفون سبيلا ولا يعرفون طريقا ولربما عما قريب نسأل الله السلام لتسمع بمخيمات عراقية كالمخيمات السورية يموت فيها آلاف الاطفال والنساء والرجال كل هذا لما من أجل الفتنة التي زرعت بذورها في مجتمعات المسلمين عباد الله اننا في الأيام القادمة ينبغي أن نستقبل رمضان بتوبة النصوح واجتماع على الخير والحق والهدى يا من تهتف ضد العسكر إنك اليوم لو سألت أي عراقي مضار صدام على ظلمه وغشمه وشره خير أما يجري اليوم في العراق لن تجد له جوابا إلا جوابا واحدا صدام خير ألف مرة عباد الله اعرفوا قدر النعمة التي أنتم فيها واتقوا الله رب العالمين وليتق الشباب ربهم ولا يدبجوا على الصفحات العنكبوتيه لا يدبج عليها الشر والفساد والسب والطعن واصبروا وانعموا بنعم الله واسالوه تعالى السلامه فوالله ان الرزق ياتي من السماء قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء انه لحق رزقكم في السماء فأقبلوا على الله وتوبوا إليه واستغفروه وسألوه الرزق الحلال الذي يأتي بالبركة والخير والسلامة والعافية إن مصر أريد لها ما أريد للعراق وسوريا وليبيا ولكن سلمها الله بمنته وبرحمته وان سخر لها ما جرى وما كان فلنحمد الله ولنتوب إلى الله ولنجتمع على الخير والهدى ونستقبل شهرنا بالتعاون على البر والتقوى والمصالحه وترك الشحناء والبغضاء ونصبر عسى الله رب العالمين أن يصلح لنا أحوالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا اللهم تب علينا اللهم تب علينا لنته اللهم تب علينا لنته اللهم اهدنا سبل السلام اللهم اهدنا سبل السلام اللهم امن ام مصر وبلاد المسلمين امن ام مصر والعراق امن ام مصر وليبيا امن مصر وسوريا اجمع قلوب المسلمين على مرضاتك اجمع قلوب المسلمين على مرضاتك اجمع قلوب المسلم أمين على مرضات اللهم خيب مسعى الأمريكان خيب مسعى الأمريكان اللهم خيب مسعاه لا ترفع لهم في ديار الإسلام رايا لا ترفع لهم في ديار الإسلام رايا اللهم ندي مصر والعراة ندي مصر والعراة ندي مصر والعراة نجل بها وسريا نجل بها وسريا ام من اطفالنا هنا ام من هنا ونسانا هنا. وبناتنا هنا. وبناتنا, هنا وبناتنا هنا وبناتنا هنا عليك بظالم لا يخشى عليك بظالم لا يخشاك عليك بظالم لا يخشاك دمر الديار ورمى النساء ورمل النساء ويقتل الاطفال ويقتل الاطفال عليك بهم فإنهم لا يعجزونك عليك بمن فيهم لا يعجزونك عليك بمن فيهم لا يعجزونك سلم ديار الاسلام سلم ديار الاسلام سلم سوريا يا رب العالمين وليبيا يا ارحم الراحمين والعراق ومصر ارض الكنانة سلم ديار الاسلام اجمع قلوبنا على مرضاتك اجمع قلوبنا على مرضات اصلح حكوماتنا اصلح حكوماتنا واولاء امورنا واولاء امورنا اجمع عليهم قلوب رعاياهم اجمع عليهم قلوب رعاياهم على مرضاتك والهدى اشف مرضانا وارحم موتانا وست ديوننا عليك بعدونا عليك بعدونا عليك بعدونا واغفر لنا وارحمنا وتوفنا وانت راضي عنا والحمد لله رب العالمين